أعوذوا اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآفَاتِ تَعْقُلُوا وَأَصْلِحُوا ذَنبَكُمْ سُبْحَانَ اللهِ وَوَقْفُوا لِلَّهِ طَاعَةَ <تصفيق> <تصفيق> <stop relating. تصفيق> إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إِلَّا قُولُوا غُفْرَانَ وَإِذَا قِيلَ ائْتَوا إِلَىٰ مَآبِكُمْ آيَاتُهُ وَ حك قلَم د جةُ د بج وَالذَّيْلَانِ 1 وَإِذَا تُلي عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَكَرُوا فِيمَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ wana روان بك من بيتك بالحق كما رجع كرب من بيتك بالحق في وين يَادِيلُونَكَ في حَقِّ ذٰلِكَ مَا كَانَ يَا و ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع وذا وَيَقُومُ قَاعِدًا كَافِرِينَ عَلِيُّ أُحِبُّ قَال الحَقُّ تَذِكُرُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَن لِّمُمِزُقٍ بِأَلْفٍ مِنَ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ إِلَٰهًا إِلَّا بِالشَّرَائِعِ فَمَنْ نَزَّهَهُ قُلْ O yunan zilu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 ربنا في سلام اشكرك يا قلوب الذين كفروا ضبريف فوق اغنى ربنا لا تنسى حق الرسول كل بنا الله لا نكاد للكافرين غذاب النار الله. الله. الله و زحف فلقوا واللهم يا اي اي كَفَرُوا زَحْفًا فَلَعَنَهُمُ الْأَذَابُ الله <تصفيق> أكبر يا مهبا با با ما يقويه وما ي فَلِفَنِ لِپتالِنُ مُتَقِيزا الله الله اللهم يا الله الله نعم الحمد لله يا رب العالمين انا نقول انا بالله اللهم احفظنا في الدوائر يا رب ونا هو جننا موزي سلم المسلمين سلام سلم يا رب العالمين الله ينفعك يا اخي شكرك سماع فلم تَنْقُطُ لُغُون وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَا أَلَمْ تَقُتُلُوا لَمْ وَلاَ كِنَّ اللهَ كَانَ طَالِعُهُ نور الله ما زيدك What are you? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وإن تعود ايي الغ الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله سلام السلام الله ورسوله ولا تعنوا ون يا اي وغن الذين امنوا اطيعوا الله Thank well, you. اه يا شكرا. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. وَلَا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah. <تصفيق> يا ايغن الذين ما نستديبون لله والرسول اذا ذاعكم لما يقيكم واه <تصفيق> صل على النبي الله يزيدك لا مُنَّ الله يعول بين المرء وقلبه وأنه إليه تُحشَرون صدق الله العظيم